من أحداث القرون الشيخ عبد الجبار المبارك بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ونستعينك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا عزيز المستمع الكريم السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته تركتك أمس وجيوش المسلمين تتجه إلى دمشق بعد أن نصرها الله في اليرموك وقد ذكرت لك أن سيدنا عمر بن الخطاب حال توليه إمارة المؤمنين بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك إن سيدنا عمر كتب كتابا إلى أبي عبيد عامر بن الجراح يأمره بتولي القيادة قيادة الجيش الإسلامية في الشام بمختلف قاداته وبمختلف لواءاته وجاء في الكتاب هذا عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش كما جاء في الكتاب أيضا أن يذهب جيش العراق الذي جاء مع خالد بن الوليد أن يعود إلى العراق ليساعد سعد ابن أبي وقاص في هذه الحرب ضد الفرس، وقد تولى قيادة جيش العراق الذاهب إلى العراق من الشام تولى قيادته عتبة ابن هاشم ابن أبي وقاص، وعتبة هذا هو ابن أخ سيدنا سعد. ابن أبي وقاص وكذلك رجع من جيش العراقي إلى العراق وقد قدم مع خال بن الوليد رجع أيضا القعقاع ابن عمر وكان لعتبة والقعقاع هذين دور كبير جدا في حرب الفرس وفي معركة القادسية بصفة خاصة وقد قال سيدنا أبو بكر الصديق واصفا القعقاع بن عمري هذا بقوله والله ليهذم قوم فيهم أمثال القعقاع هذا فقد كان رجلا فارسا مشهورا لا يخشى إلا الله فد رجعوا إلى العراق وبقيت جند الإسلام في الشام لمواجهة هرق عظيم الروم في بلاد الشام دخلت سنة خمس عشرة من الهجرة وفي هذه السنة سنة خمستاشر من الهجرة خرج أبو عبيد عامر بن الجراح ومعه خالد بن الوليد من دمشق بعد أن كتب الله النصرى لهم في دمشق وقد حاصروها فترة ثم فتحها الله عليهم واستولوا عليها وبعدها فكروا في أن يتقدموا لاحتلال عدد من المدن التي كان يسيطر عليها الروم فخرج سيدنا أبو عبيد عامر بن الجراح وخرج خالد بن الوليد من مكان يقال له فحل متجهين إلى حمص وحمص هذه كانت مدينة مشهورة وتأتي في المرتبة بعد دمشق في الأهمية وبها معسكر كبير وقد ذكرت لك قبلا أنه رقل عظيم الروم كان يعسكر في حمص هذه فنزل خالد بن الوليد بعد أن انصرف بمن أضيف إليه من اليرموك فنزل خالد بن الوليد والجيش الذي معه على قائد إسلامي يقال له ذو الكلاع العميري وبلغ جيش المسلمين عددا كبيرا وقد وصل خبر جيش المسلمين المتجهين إلى حمص وصل إلى هرقل عظيم الروم فبعث هرقل رجلا بطريقا يقال له توزر فنزل بجيش كثيف نزل بمكان غربي دمشق وبدأ يناوش أبا عبيدة عامر ابن الجراح في هذا المرج مرج الروم قريبا من دمشق من الناحية الغربية وهناك دارت المعركة ونزل الروم بهذا المرج ونازل أبو عبيدة عامر ابن الجراح الروم وقد هجم الشتاء على المتقاتلين فأضر بهم البرد لأن الجراحة في اليرموك وفي دمشق قد بلغت بهم مبلغا عظيما الناس كانوا مجرحين الروم وبعدين كتعبانين مع كدي يصغط فآلمتهم الجراح وأضعفتهم زيادة ونزل عليهم أبو عبيد عامر بن الجراح جاء مدد من هرقل إلى توزر بقيادة رومي رومي يقال له شنس وكان يقود جيشا كبيرا يقارب جيش توزر وكان كل هؤلاء يعتبرون وقاية وحماية وردءا لأهل حمص وكان خالد بن الوليد بإزائه توزر الذي كان قائدا أساسيا في جيش الروم وأما أبو عبيدة عابر بن الجراح فوقف قبالة شنس لأن كل من شنس وتوزر كل واحد بيجيش وقبراه ما اختلطوا مع بعض عشان كل واحد يوري طقار تبراه ويوري رجال تبراه ويوري أشي دار يسويه المسلمين بكي شافوا القادة الاثنين ديل كل واحد بيجيش وبيقى براه هم برضو كل واحد واجه زولو فسيدنا خار بن الوليد واجه توزراء ده, ده العامل القائد كبير يعني وقائد محنك ومجرب وفارس مشهور يعني وسيدنا أبو عبيد عامل الجراح برضو قابل شينس وشنس هذا يعني رجل مجرب في القتال وكان فارسا ضخما الجثمان. وسيدنا خالد لما واجه توجر توجر لما جلل أشع خبر بأنه هو متجه إلى دمشق لأن المسلمين خرجوا من دمشق واجوا إلى مرج الروم ده. فبلغ الخبر خالد بأن توجر متجه إلى بلاد الروم و سيدنا خالد لمن بلوا الخبر ده أجمع رأيه على أن يلحق بتوزر ويتبعه فتوزر أول ما وصل إلى مشارف دمشق وأصبح الصباح نظر خالد إلى مكان توزر الذي كان يعسكر فيه فلم يجت فيه أحد و. تبع خالد توزر ولحق به أبو عبيدة عامر بن الجراح بعد أن قضى على شنس وجيشه وكذلك وجد يزيد ابن أبي سفيان فاعترض يزيد ابن أبي سفيان توزر وهو متجه إلى دمشق قبل أن يصل إليها فاقتتل يزيد ابن أبي سفيان مع توزر قتالا عنيفا وأخذوا يقتتلون قتالا شريسا فلحق بهم خالد وهم يقتتلون مع يزيد وجاء من خلفهم وما أحسوا به فأخذهم أخذا شديدا وأخذ ساقتهم وقتلهم قتلا زريعا فقتلوا من بين أيديهم بواسطة يزيد ابن أبي سفيان ومن خلفهم بواسطة خالد فلم يبق منهم أحد لأنهم كانوا بين فكي هذه الكماشة القوية التي تتمثل في جيش يزيد بن أبي سفيان وجيش خالد بن الوليد ولم يفلت من جيش توزر أحد إلا من شرد فغنم المسلمون غنيمة كبيرة في هذه الواقعة أو هذه المعركة التي تسمى مرج الروم وكان العدد الكبير من هذه الغنائم عبارة عن ثياب وعبارة عن دواب وأشياء جميلة غنمها المسلمون وكانت كثيرا وقد قسم يزيد بن أبي سفيان وكان هو القائد العام لهذا الجيش قسم هذه الغنائم على أصحابه وعلى أصحاب خالد الذين جاءوا من خلف هذا الجيش ثم انصرف يزيد بن أبي سفيان بعد هذه المعركة إلى دمشق وانصرف خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح وكان من نتائج هذه المعركة أن التقى خالد بن الوليد بتوزر توزر هذا الذي كان قائدا للروم وقد بارزه فقتله خالد بن الوليد وقد قال في ذلك نحن قتلنا توزرا وشو وشوذرا وقبله ما قد قتلنا حيذرا نحن أذرنا الغيظة الأكيدر يعني نحن الذين قضينا على ملك الأكيدر في دومة الجندل، وقضينا على شوجر وعلى توذر وعلى حيدر وكانوا من ملوك الروم الذين ملكوهم تلك المنطقة من بلاد الشام هذا وأبو عبيد عابر بن الجراح قد قابل شينس، فاقتتل مع شنس الذي كان يقود قطاعا كبيرا من الروم قتالا عنيفا، وقتل أبو عبيد عامر بن الجراح أبو عبيده قتل شينس الرومي، واصيب جيش شنس إصابة عظيمة، وقتل منهم عدد كبير، وأمتلأ المرج بالقتلى. فأنتنت الأرض منهم وهرب عدد كبير من الروم ولم يفلت منهم أحد إلا راكب وقد ركبوا أي الهاربين إلى حمص لأن حمص كانت هي معسكر العدد الأكبر من جيش الروم وقد ذهب هذا الفل وحول المهزومين من الروم ذهبوا إلى بلاد حمص لكي يحتموا فيها بمن جاء من جنود الروم وقد ذكرت لك أن هرقل عظيم الروم قد اتخذ حمص معسكرا له وقعد فيها يلتقط أخبار المعارك وقد جاء له الخبر بأن جنده وقواده قد هزموا في المرج فقتل توزر وقتل شنز وهزم جيشه نقف هنا إن شاء الله وفي الحلقة القادمة سنرى ماذا فعل هراقل وماذا فعل أبو عبيدة عامر ابن الجراح وخالد ابن الوليد من احداث القرون الشيخ عبد الجبار المبارك